أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بنغت التراق يعطيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت السام بالسام إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتو. الإنسان. أي أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل من مزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على؟